الصبح بدا من طلعته والليل دجام وفرته الصبح بدا من طلعته والليل من وفرته الله الله الله, الله عمي هذا الأمم لشريعته كنز الكرم مولى عمي هذا الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله الله الله الله الله لا لا شرفا و عفا عما سلفا من أمته لا شرفا عفا عما من الصبح بدا من طلعته والليل د jam الله Allah Allah نطق الحجر القمر بإشارته ساعتي الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته الصبح بدا من طلعته والليل دجام وفرته الله الله الله الله, الله Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Jibreel uëtta leylete israwa al لحضرته إبريل أتى ليلة إسرى وروى أبدعاه لحضرته يصبح بدى من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله سيدنا فالعزة لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله الله الله الله, الله, الله من طلعته والليل دجا من وفرته الله الله الله الله الله, الله, الله Allah Allah